بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشسى فأما من أعطى واتقى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 119. واندخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 110. وما يغني عنه ماله إذا تردى 111. إن علينا للهدى 112. لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأثقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من يعْمَلُ تُجْزَى إِلَّا بِتِغْرَاءِ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يرضى